يلقي يا القياد حان وقت الحان جهزالي الميدان مع سلاحي في نهر الشان جعبتي والمعبر المليان يا القياد حان وقت الحان جهزالي الميدان مع سلاحي في نهر والمعبر المليان قوتي يفخر بها وشاش لدخل خصمنا مربوش باذن ربنا نسف البنيان جعبتي والمعبر المليان الموافض والخوارج غير معركتنا ما بها تقصير أمر مشروعي مع البرهان جعبتي والمعبر المليان يلقي يا حان مفتحان جهزوا لنزلة الميدان مع سلاحي جعبتي والمعبر المليان المسير فوقنا تكسف وحزمتهم وسطنا تنسف مامثلت عزومنا للان جعبتي والمعبر المليان اذكروا الانزال فيك لا كيف ذلنا قوى امريكا دمهم قدسالي في الوديان جعبتي والمعبر المليان يلقي يا حان وافتحان جهزوا لنزلة الميدان مع سلاحي في نهر الشان جعبتي والمعبر المليان يلمي جاهد تحالب زمرة الشيطان اقتحم بصولة الفرسان جعبتي والمعبار المليان يلقي يا ديحان مفتحان جهزوا لنزلة الميدان مع سلاحي في نهر الشان جعبتي والمعبار المليان قوتي يفخر بها وشوش ذي تخلي خصمنا مربوش بذن ربنا ننسي في البنيان جعبتي والمعبار المليان الروافق والخوارج غير معركتنا ما بها تقصير امر مشروعي مع البرهان جعبتي والمعبر المليان يلقي يا القيادي حال وامتحان جهزوا لنزله الميدان مع سلاحي في نهر الشان جعبتي والمعبر المليان المسير فوقنا تكصف وحزمتهم وسطنا تنسف منثنت عزومنا للان جعبتي والمعبر المليان اذكروا الانزال في كلان كيف ذل لناقوا امريكا دمهم قدسالي في الوديان جعبتي والمعبر المليان يلقي حان واقتحان كهزوا لنزلة الميدان مع سلاحي في نهر الشان جعبتي والمعبر المليان يلمي جاهد من النيران في تحالف زمرة الشيطان اقتحم بصولة الفرسان جعبتي والمعبر المليان يلقي يديحان واقتحان جهزوا لنزلة الميدان مع سلاحي في نهر الشان جعبتي والمعبر المليان